قال رحمه الله تعالى وللمشركين شبهة أخرى وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنك وعلى اسامه رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمعت ونقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وكذلك أحاديث أخاف الكف عن من قالها وموعد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حواقهم علي بن أبي طالب ورضي الله عنه بالنار نعم لا يمكن يقول لا إله إلا الله ويأتي بنواقضها فإذا نقض لا إله إلا الله صار كمن لم يقلها لأنه ارتد بهذا القول أو الفعل أو الاعتقاد نعم سن الله إليكم وكذلك قوله أميوت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا ألا لا إله إلا الله وكذلك أحاديث أخوا في الكف عن من قالها ومعاد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفوا ولا يقتلوا ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين وين وصلت لأن في في الحديث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 وهؤلاء الجهله مقرون ان من انكر البعث كفر وقتل ولو قال لا اله الا الله وان من انكر شيئا من اوكان الاسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه اذا جحد شيئا من هذه الفروع لا تنفعه نعم. فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين يوسل ووأسه ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث نعم يعني يقول هؤلاء الجهل مقررون أن من أنكر البعث فإنه يكفر من أنكر الصلاة وجحدا فإنه يكفر طيب فيقولون من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر هذا قولهم جميعا هؤلاء يعني الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى هم مقرون بأركان الإسلام مر بنا هذا الكلام أنهم يقوم من جحد الصال فقد كفر من جحد الصيام فقد كفر يقول المؤلف رحمه الله تعالى هم يقرون أن من أنكر شيء من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه يعني شهادة أن لا إله إلا الله إذا جحد شيء من هذه الفروع، وهذا قد مر الآن. الآن الشيخ الحنبل يقول أيهما أهم التوحيد أو الصيام والزكاة والحج والصلاة؟ يقول التوحيد أهم. أنتم تكفرون من أنكر الصلاة والحج والصيام مع أنه يقول لا إله إلا الله، ولا تكفرون. من أنكر التوحيد وقال لا اله الا الله فكيف تنفعه لا اله فكيف لا تنفعه لا اله الا الله إذا أنكر الصلاه والصوم وتنفعه اذا انكر التوحيد يقول هذا تناقض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاما حديث اسامه رضي الله عنه فانه قتى رجلا ادعى الاسلام بسبب انه ظن انه ما ادعاه الا خوفا على دمه وماله واو إذا اذا الإسلام الاسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وانزل الله تعالى في ذلك يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الايه اي تثبتوا فالايه تدل على انه يجب الكف عنه والتثبت فان تبين منه بعد ذلك ما يخالف الاسلام قتل لقوله فتبينوا ولو كان لا يقتلوا اذا قالها لم يكن للتثبت معنا لو جاء بالايه الاخرى لكان اوضح وهي قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا هذه اوضح في الاستدلال في هذا الباب نعم وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكوت أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أموت أن قاتل الناس حتى يقول أن قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا حتى إن الصحابة يحطيرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا اله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعه نعم هذا يحتاج إلى وقفة هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وهو أنه قال عن الخوارج قال النبي أمرت أن نقاتل حتى يقول لا إله إلا الله والخوارج قالوا لا إله إلا الله مع هذا قال لئن أدركتهم لقتلنهم قتل عد وفي روايه قتل ثمود وقال شر قتيل قتيلهم خير قتيل من قتلوه وجاء في رواية أنهم كلاب أهل النار فهذه الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتكبير وتهليلا حتى إن الصحابة يعني تقل عبادتهم عند عباده الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصياهم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم ولما دخل عليه ابن عباس ورأى أن جباهم كركب المعزة من كثرة السجود ركبه المعزة ما فيها شعر من كثرة ما يجلس على هذه الركبة كذلك هؤلاء من كثرة سجودهم جباهم كركب المعزة يعني متأثرة من الأرض من كثرة السجود قال حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم أي عبادتهم وهم تعلموا العلم الصحابه قال فلم تنفعهم لا إله إلا الله يعني يشم من كلام الوالف انه يكفرهم رحمه الله تبارك وتعالى وقوله فلم تنفعهم لا إله إلا الله إما أن يريد لم تنفعهم لا إله إلا الله في عصمة دمائهم أي لم تعصم دمائهم وإن قالوا لا إله إلا الله لأنه يجوز قتال المسلم وإن طائفات من يقتتلوا فاصلحوا بينه فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي وإن كانت مسلمة والالمسلمون الذين يستباحوا قتالهم مثل مانع الزكاة مانع الزكاة قاتلهم الصحابة مع أنهم ليسوا بالكفار وعمر احتج على ابي بكر رضي الله عنهما فقال له كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فقد عصى مني دمه ماله قال والله لو قاتلنا من بين الصلاة والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فأحيان يقاتل المسلم وإن كان مسلما ولكنه لسبب آخر ليس لأنه كافر فكلام المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى في قوله فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء الإسلام طيب لما ظهر من مخالفة الشريعة كأنه يميل إلى أنهم كفار إلا أنهم يكفرون فإن كان لا يرى كفرهم وإنما يرى أنهم مستحقون للقتال فهذا قول جماهير اهل العلم وإن كان يرى كفرهم فهذا قول لبعض أهل العلم هناك من أهل العلم كفر الخوارج لأنهم كفروا الصحابة رضي الله عنه واستحلوا دماءهم وأتوا بأشياء من البدع في زمانهم فلذلك حكم عليهم بعض أهل العلم بالكفر ولكن جماهير العلماء على أن الخوارج ليسوا بكفار ولكنهم من أهلي البدع وهذا الذي جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه لما قيل له أكفارهم قال من الكفر فروا قال قالوا أمنافقون قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا قالوا فما هم إذن قال قومنا بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم فبين علي رضي الله, رضي الله عنه السر الذي لأجله قاتلهم وهم بغاه انهم بغا بغوا على المسلمين فقاتلهم علي رضي الله عنه وارضاه وابن عباس نظرهم وجادلهم فالقصد ان الخوارج نعم اتى فيهم نصوص قويه جدا كقول النبي صلى الله عليه وسلم شر قتيل, قتيل قتيلهم خير قتيل من قتلوك كلاب اهل النار لا انهم قتل عاد لاقتل انهم قتلوا ثمود وغير ذلك من النصوص مما يشم فيه رائحه كفر ولكن ذكر شيخ سنتي انه لم يشتهر عن أهل أن تكفرون إلا ما نقل عن الإسرائيلي أنه قال نكفر من يكفرنا نكفر من يكفرنا لأنهم يكفرون المسلمين ومن كفر مسلم فقد كفر ونقل عن ابن العربي أبي بكر بن العربي أنه قال هم كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولكن جماهير اهل العلم كما قلنا على عدم تكفيرهم وانما يرون انهم فساء فجار من اهل الكبائر والعلم عند الله تبارك وتعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابه رضي الله عنهم بني حنيفه وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزو بني المصطليق بني المصط بني المصطلق لما اخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية وكان الرجل كاذبا عليهم فكل هذا يدل أن موعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواوده ما ذكرنا